اَعْتَدِلُوا سَوُّ صفوفكم، فَاِنَّ تَسْفِيَةَ الصفوف من تمام الصَّلَةِ Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Safın düzgünlüğü namazın tamamındandır. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ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 ورقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا يوم يومئذ للمجرمين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 وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي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 ولا يأتونك بولا يأتونك بمثل إن إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر ما كانوا وأضل سبيله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 وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً أليماً وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلاً ضربنا له الأمثال وَكُلَّنْ تَبَرَّنَا تَدْبِيرا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راو كين يتخذونك الاهوا زوا هذا الذي بعث الله رسولا انكاد لا يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها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 ألم ترَ إلى ربك كيف مدّ الظِّلَ ولو شاء لجعل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل نباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهرا لنوحي به بلدة ميتة ونسقيه مما ونسقيه مما خلقنا أنعامه وأناسيا كثيرا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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ أَيَتَّخِذُ إِلَٰهًا بِرَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُ لِالرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَالْرَحْمَانُ الرَّحْمَنُ مُسْجُدُ أَنَا, اسجد أنا اسجد لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا العذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما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 والذين لا يشهدون الزور وإذا مرّوا باللغب مرّوا كراماً والذين إذا ذكروا بأيات ربهم لم يخرو عليها لم يخرو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 حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما طاسين تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنَّ شَأْنَنَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّ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 وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ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 فَذَهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ <تصفيق> فَأْتِيَافِ الْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رُسُلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِفْرَائِلَ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 قال للملئ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعد في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هالأتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالون في الرعون أإن لنا لا أجر أإن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذلّ من المقربين قال لهم موسى ألقو ما أنتم ملقون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 وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباد إنكم متابعون فأرسل فرعون في العون في المداين حاشرين إنها أولى إلى شر ذمة قليلون وإنهم لنا وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَالِكَ وَارَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 أَلَ فَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ فَإِنَّهُمْ عدو لي إلا رَبَّ الْعَالَمِينَ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 إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين طوبى رذت الجحيم للغاوين وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله ينصرونكم او ينتصرون فكبو فيها وهم الغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون فالله إذ كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برمب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون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 وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَصَقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ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 إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلهم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي Amed بِمَا bıma tağlamon, amed kum bı angamon ve benin, ve jennetin ve ayon. İni a xafu أوعذت أم لم تكن من الواعذين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية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 قال عَلَيْهِ عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتراكون فيما هنا امنين في جنات وعيون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 قالوا إنما أنت من المصحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية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 فعاقروها فاصبحون نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لايا وَمَا ما كان اكثرهم مؤمنين رَبَّكَ ربك لهو العزيز الرحيم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 العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنت يا لوط لتكون لتكونن من المخرجين قال إني لعمل قَال إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِن الْقَالِينَ رَبِّنَ نجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وأهله أجمعين إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ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 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُفْسِحِينَ وَمَا أَتَيْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نُّظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا سَفْهًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة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 نذل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المُذِّرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين أو لم يكن لهم آية أي علمه علماء بن إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغثة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منذرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيتهم متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها موذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون فتكون من المعذبين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 وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السمير العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاضون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون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 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ قَلْبُهُمْ طَاسٍ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يأتون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم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 لعلكم تصقلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار بوان حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فَلَمَّا رَآهَا تَلَجُّ كَأَنَّ جَانًّا وَلَا وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْقَب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 فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فَتَتَقَدَّمَ الطَّيْرُ ثَقَالِبَ فَقَالَ, فقال مَالِي لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لو عذبناه عذبا شديدا أو لأذبحنه أو لئسني بسلطان مبين فما كث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك وجئتك من سبين بن يقين إني وجدتُم رأتا تملكُهُم وأوتيت وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتُها وقومها يستجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمال لهم فصدّهم عن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 هو رب العرش العظيم. قَالَ سَنَنظُر أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَادِبِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَذُرْ مَاذَا يَرْجُعُ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 ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين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 وجعلوا عزه اهليا ادله وكذلك يفعلون وانني مرسله اليهم وانني مرسله اليهم بهديه فنعظره فناظرتم بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتم قال أتمنى نبماً فما آتاني الله خير فما آتاني الله خير مما آتاكم بل آتتم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم من هذه وهم صاغرون. قال يا أيها الملاء أيكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.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 قال نكروا لها عرشا ننظر أتهتدي, ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قال قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُنْجَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَ ادْرِبِي إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ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 فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لو تستغفرون الله لعلكم ترحمون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 لَنُبيِتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا وَمَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّهُ لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لاية لقوم يعلمون وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون ولوط اذ قال لقومه يا تاتون الفاحشة وأنتم تبصرون